م ع د ى بالهواء الهواء لا سبحت ماله دواء ا ل ب د ا ن ي بقى مساير بالممات بالخدر ريت ن ا قلي وبات استلقي بعد م ا ب ت ل ق ؤ ا ت واستلمت الهوى منك قلبي غير السفر دايم والثبات بالقدر ريت ن ا ا ل ي و ب ا ق ل من قلبه معدب الهوى الهوى لا سبحت ماله دوا البدان يبقى مسير ب ا ل م م ا و ا ت ل ق ل بقدامات ئ ا ت ايس غير ب ئ و ل ب الفؤاد ا ح ر واستلم تلهوك منك البئاس ت ا ي اتبونا منكم اهل الادب ورحتيتو والخطا منكم شغال اتوبوكم يا اهل القلوب القسيان 「あっちぼーな منكم」「ラスマーティーラステキーラ」「ララララララララララララララララララララララ ا ل ت ل ج ب ق دماغه الفؤاد والسلام تلهوك منك الفئاد